الحمد لله وكفى وسلام على العبادي الذين اصطفى لا سيما النبي المشتبة والأمين المصطفى ولا صحابته الكرام وآل العظام المستكونين الشرفة وبعد اخوة الكرام الشرك بين القديم والحديث كما بينا تكلمنا عن فرق الفرق الذين ظهر منهم الشرك في الربوبية وتعطيل الصانع سبحانه جل في علاء وصلنا الى الكلام على الخوارج والخوارج المتازلة سواء في هذا الباب وان الخوارج يتبنون منهج المعتزلة في تعطيل الصفات الفرع الرابع من ذلك يطول الكلام فيه ولكني قد انتهيت منهم قبل ذلك هو الكلام على الباطنية الباطنية من منهم الدروز والبابية وأيضا القرامطة وغير هؤلاء من الفرق الذين قد تكلمنا عنهم والنصيرية فهؤلاء جميعا الذين يرون بأن القرآن له ظاهر وباطن والذين يعتقدون في التجسيد ويقولون بمسألة الاتحاد بأن الله جل فعلا يعني أو تجاد في فيه الأئمة أو فعليه نبي طالب والكلام على مسألة العصمة للأئمة وقد سردنا ذلك وفصلناه تفصيلا تاما من غير منقوص من هؤلاء القرامطة والقرامطة هؤلاء أيضا يشركون في الجهمية يشركون في الربوبيه كشرك الجهميه فهي شركهم شرك تعطيل فهم يعتقدون كما قلنا بمسألة الحلول وايضا يرون بتأثير الكواكب الكواكب الكواكب تؤثر في الكون ولذلك هم ينفون كل الصفات الله تعالى فعله. ينفون كل الصفات الله تعالى فعلها بل هذا هذا نوع شرك ولنوع نوع شرك ونوع شرك التعطيل والامر الاخر نوع نوع شرك انهم يجعلونا مع الله تعالى يعني يعتقدون بتأثير الكواكب وايضا مسألة انهم يرون بأن التجسيد نفس التجسيد الذي يعتقدونه هذا شرك او قالوا بأن علي الله يقولون حل فيه فهذا ايضا نوع نوع شرك ومن من ذلك ايضا الاسماعيليه الفرقة الباطنية الاخرى وهي فيها كثير من الفرق واهم فرقة في الاسماعيليه المنتشرة الان شرع عظيم جدا في جنوب شرق اسيا هي من ها الـ لا الـ البهره البهره في اسمعالية. البهره انتشر في الفراشين والبهره ولا تعرفون طائفه لم نقلهم اثراء العالم فهم من اثراء العالم تبقى معروفة تبقى البهرة تبقى أسريع جدا وكثير منهم في الهند وباكستان ويظهر في السنوات الأخيرة ايضا منهم في بنغلاديش وهؤلاء أيضا فيهم التعطيل الشديد للربوبية أو تعطيل صفات الله دل في علاه وأيضا الفرق الأخرى من الفرق الباطنية كلهم يتبنون تعطيل الصانع وتعطيل صدق الله تعطيل, تعطيل أفعال الله دل في علاه هذا نوع الشرك وقد بيانت قبل ذلك بأن أصل الاعتقاد هو أن تعتقد بأن الله رعلا والخالق الرازق المدبر الامر الناهي المعطي المانع قال الله تعالى قل الله ممارك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتزل من تشاء بيديك الخير انك على كل شيء قدير والأصل في ذلك بأن من أشرك في الربوبية فهو أو من أشرك بشرك التعطيل في الروبوبية فهو فرعون والنمرود لأنه لم لم يجد أحد يعني لم في في الدنيا بأسره قد جحد بالروبوبية إلا فرعون والنمرود وهذه مع الإقرار الداخلي يعني هو النفي عندهم التعطيل الكلي عندهم كان مع الإقرار الأصيل ففرعون كما قلنا كان يعلم بروبوبية الله جل في وكان يعلم حتى بالصفات الله جل في ممتاز قال يا همانشي ابني صرحا لعلي أزبادة فقال لعلي اضطرعوا إلى موسى فهو يؤمن بذلك وأيضا يؤمن بصفات الله ده في على طول هنا بتخاف قال الله ده في علاب قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظن يا فرعون مذبور فبصائر هذه دلت على أنه يعلم يقينا أن هذه من الله جل في علاه وأن هذه من صفات الله جل في علاه والله على قال بين ذلك عندما قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو وأيضا النمرود هو الذي جحد بربوت الله وكان في وكان الشرك في ذلك انه يعني نصب نفسه ربا أيضا عندما قال له رب ربي الذي يحي ويميت قال أنا أحي وأميت وهو سفصطة هو لا يحي صحيح ولا ميت فاحول لا لأنه يأتي بهذا يتركه يأتي بهذا يقتله هذا لا يستحي ولا يماث فلما كانت سفصطة أراد أبي هنيم عليه السلام أن يجره إلى أمر لا كلام فيه فقال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فإن الله يأتي بالشمس من المشرق عجيب جدا لماذا قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق مع أن المحل في الكلام رب الذي يحيي ويميت قال نحي ويميت فقال الف الله ياتي بشمس من المشرق فاتي بها من المغرب ما الذي جعله يعني يحيل في هذا اولا صدر الباب قال ربي الذي يحيي ويميت ثم قال فان الله ياتي بشمس من المشرق ها. كيف يعني وقال قال فان الله قال فان الله ها. شفت بقى ما هو ده هو. هو الان اه نعم هو بيقول رب الذي يحيي ويميت هذه صفات الايه طيب وعدين لما قال أنا وحي ميت قال له فإن الله يأتي بشمس ما فأتي بها هو من هو بيفعل إيش مع ان هو الكلام هنا كلام محل محلي. الربوبيه فلما قال فإن الله عشان عشان لا لا عشان كما قال صبر ليش بقى عشان يقول له الآن أنت ستقر راغما بإثبات ربوبية بد أن تكون إيه عابدا لأنه قال أنا الآن أقيم عليك الحجة بربوبيه الله علاه إن الله يأتي بالشمس من المشرق ايه من المغرب فطبعا إذا بهت يقوله يبا يلزمك أن تكون عبدا لله دل في علاه يلزمك أن تكون عبدا لله وهذه اللفتة التي لا يعرفها كثير من الناس في هذا الباب وهذا تعطيل أيضا لربوبيه الله دل في علاه هذه الفرق الضلة الباطنية كلها كفر وهم أصلا أضل على الدين وأضل وأضر أضل على الدين من يعني أعدى عداء الدين وجحدوا بربوية الله تلافع الله وعطلوا ربوبية الله هناك ثمث وفرقة أخرى عطلوا الربوبية وهذه السرفة الصنف هذا أو الفرقة هذه طائفة طائفة جديدة يعني هذه أكثر أتراها يعني أولا هي بدعة بدعة نصرانية وكانت في العصور الوسطى أو شيء من ذلك أو خريب منها وإلى الآن صارت كالنار فلاشين في, في أهل الإسلام في المغرب وفي غيره وفي أفريقيا اللي هي بقى إيه بقى الطائفة اللي هم لوما بيسموها الآن الروحانية طائفة الروحية وهي التي تعتمد اعتمادا كلي على تحضير الإيه الأرواح على ما يزعمون على تحضير الأرواح على ما يزعمون وطبعا ما منشأ المسألة هو أنه يعني البيت المهجور والخوف من هذا البيت المهجور ثم بعد ذلك الاختبار بأن هذه روح وهذه روح ظلمت وتحكي ما, ما, ما لا فابتدأ الأمر بقى عندهم أنهم يقولون بتحضير الروح هذه الأرواح عندهم يحضرونها جعلوها بعد ذلك قالوا أولا قالوا على استحياء نادي الروح يرسلها الله جلال شعلان هي رسائل من الله لهم ولذلك قالوا المعجزات للأنبياء هي أرواح أكثر يعني قريب من هذا الكلام فيعني يرون بأن المعجزات أرواح مرسلة من قبل الله لله في علاه وأيضا هم يرون بأن هذه الأرواح يعني هي يعني إلهوهم هذه الأرواح وانهم يشركون بالله جل في علاه وأيضا هم يرون بأن هذه الأرواح تعلم الغيب وهذا نوع الشرك به برب الغيب قالوا الأرواح هذه تعلم الغيب ونحن قلنا بأن الدعاء الغيب كفر مستقل الادعى الغيب كفر مستقبل لأن من ادعى علم الغيب فادعى صفة من صفات الله دل في علاه وشبه نفسه بربه دل في علاه لأن علم الغيب لا يعلمه إلا الله قال الله جل في علاه كل يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا إلا الله قل وقل الله قل لله الغيب ماشي عالم الغيب فلا يظهر على الغيب إيش أحدا إلا من ارتدى من الرسول قال الله تعالى وعنده مفاتيح الغيب, الغيب لا يعلمه إلا هو يعلم ما في البر والبحر وما تسخط من ورقه الا يعلمه ولا حبة من صمامات الارض ولا يابس إلا في كتاب مبين فالله تعالى عالم الغيب ولا احد يعلم الغيب ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من تكهن أو تكهن له النبي صلى الله عليه وسلم يعني تكلم على مفاتيح الغيب قال كان كان نبي يخط خطا فمن وافق فهو يعني كان يخط خطا يخبر به بالغيب بالغيبيات فمن وافق فهو وكبين معنى الحديث تذكره ولا ما تذكره تفكر حديث. نعم خلينا بقى مع حريص شويه الله كما تمام هلا لا غير مقبول حاجه خدم ده كمان ما فيش اي منازعه ولا اي محاوله تسليم تام غير منقوص هو تعليق مستحيل، تعليق مستحيل، هذا تعليق المستحيل كما قال النبي السلام إيش قل لو كان الرحمن ولد فأنا هذا تعليق المستحيل لأن نبي لا يخطه إلا بإيه بواحي ويخبره بالغيب الواحي فلن يوافقه أحد عملاح وقال إلا بقى إلا شاء رب شائن واسع رب كل شيء علم فتنة واختبارة نعم نعم وهو طبعا نقاط شعر ما قبلنا بس هذا ما صح حتى شعر ما قبلنا فيه ده علم غيب الاعتقاد حتى لو قيل بذلك. الغرض المقصود بأنه نقول بأن علم الغيوب لا يعلم الله رجع عليهم يقول أرواح تخبرهم بالغيب. الأرواح تنبئهم بالغيبيات وتحل لهم معضلات ومشكلات الغيب وتنبئهم بما يحدث غدا وبما حدث وبالتاريخات وبغير ذلك. وهذا موجود تتحس مع موجود حتى في العرب الآن كثير مسألة الاعتماد على تخدير الروح، ويا ناس الروح هو الحق، هذه المسألة مسألة مشهورة جداً الآن مشهورة جداً حتى بين العرب مشهورة جداً المسألة باستخدام الجن في هذه الأبواب، باستخدام الجن في هذه وهذه يعني بعضهم يجد مسرحاً يستدل به بقول شيء استعمي على جواز الاستعانة بالجني في الأمور إيه في المصالح في الأمور الصالحة بنفع الآخر، اللي عموم قوله صلى الله عليه وسلم أن استعملكم أن أنفع أخيه، فليفعل، وأيضاً حتى عائشة في س البخاري. لما ذكر الله النبي صلى الله عليه وسلم على بيدن قالت ألا تستخدم النشرة والنشرة يحل السحر به لكن لكنهنا عيشة ما أراد ذلك أرادت أرادت علاجا بتبيل ما أراد ذلك على أساس أنهما قالت هذا تجوزا قالت هذا إيش تجوزا والحق بأن المسألة في في هذا الباب استخدام الحل السهل بسهل لا يجوز واستخدام الجن في ذلك لا يجوز بحال من أحوال لأنه في كل غائب فلا يجوز الاستعانة بغائب الاستعانة بالغائب شرك وهي وسيلة للشرك الأكبر والكلام على مسألة الجن وأن عمر الخطاب يعني استعانه بموسى عشعري عندما ذهب لامرأة الله رئي قال أين عمر فقالت في المكان الفلاني هذا دونه خفت القتال يأتون بإسناد الله يبينون أن هذا الأمر لا يجد لهذا سبيلا وانا مصرحا بحال من الأحوال فالغرض المقصود إخبار بالغيب فيه ما فيه من ادعاء سفر من صفات الربوبيه ويكفر بها المر قال الله تعالى لا يعلم من في السماعة أرض الغيبة إلا الله لذلك قال في الكهانة من أتى عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على مهم أما فقط الكهان فيه ابطال الصلاة أربعين يوما لما قال صلى الله عليه وسلم من أتى عرفا لم تقبل له صلاة أربعين هو أتى, أتى فقط لا أتى اختباره على السؤال أتى الاتيان فقط, فقط ابطال صلاة أربع أو, أو أو أقول حرم أجل الأربعين ص صلاة الغرض المقصود لما قال صلى الله عليه وسلم إذا جاء فصدقوا لانه صدقه في ادعائه الغيب وكانت فتنة الفتنة وابتلاء من الله تعالى لأن المسلم بين أن الجن يركب بعضه بعضا فوق بعض فيسرق الكلمة فيقرقرها في اذن في أذن من تحته الى تصل الى هذا الكاهن فايش في فيجذب معها 100 كذبة ولذلك كان يختبئ لمن ابن صياد يحسب انه هو الدجال الأكبر ولذلك قالت امه يطاف هذا محمد صلى الله عليه وسلم وكان كان معلقا بين شجرتين له زمزمه هذه شغل الكهنه والدجادله فلقالت يا صاف فقام كانت له زمزمة هذا محمد فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تركته بين وهذه فيها دلاء أن النبي كان يختبر يأخذ بالسبب ليرى لأنه اختلط على الأمر هذا هو الدجال الأكبر أم لا ولم يوح عليه فيه شيء يفصل هذا الباب الغرض المقصود أنه لما قال له نبي صلى الله عليه وسلم ما ترى قال أرى عرشا على الماء وهذا تمثيل الشيطان بهش بالله جل في علاه على العرش استوى سبحانه وجل في علاه وشيطان العين فقال له ما ترى قال ياتيني صادق وكاذب قال, قال خلص عليك قال له تؤمن أني رسول الله قال أؤمن أنك رسول الأميين أنت تؤمن أني رسول الله فقال أمنت بالله ورسول كذاب دجال فقال له خبأت لك خبيئة هنا يختبره الآن يبقى إذن العلماء يقولون اثيان الكاهن لاختباره ولإظهار دجله يجوز بل بل قد يكونوا واجبا إن كان الفساد من هذا كائن قد إيش؟ قال لهم سلم جاء هو يختبره فقال اختبا له قال لهم سلم اختبارا خبعت لك خبيئة فقال له إيه الدخ الشهاب جاء قبله الألف والنون يعني هو المفروض نقول الدخان فالشهاب جاء فقسمها إلى ان شطر عنده الحروف وما استطاع أن يكملها ويقول الدخان الغلط المقصود بادعاء الغيب بروحانين هؤلاء فهذا شرك من شرك الربوبيه وايضا بأنهم يعني ينكرون البعث والنشور ضمنا ليس تصريحا عندما يقولون هذه الارواح تخبرنا بانها في سعادة تم وفي هناء وهذا ضمنا فيه الغاء العقيده عقيده الايش البعث والنشور لان ما ما هي الأهمية في البعث والنشور الحساب وبعد ذلك الثواب أو العقاب فلما يقول لا هذه الروح فيها, فيها وسعادة بإذن لا يحتاجون إليه إلى حساب ولا إذا بعث فيها الأجساد مرة ثانية فهذا نوع أيضا من أنواع الكفر التي ظهرت في عصرين هذا وايضا العلمانية الملحده قد ظهرت أيضا في هذا باب والعملية غير الملحده التي وصفناها قبل ذلك يعني نقف عند هذا في مسألة الشرك في الربوبي